ومن يهدي الله فهو المهتد مَا أُعَذِّبُهُمْ جَزَاءَ الظُّنُورِ لَمَّا قَبِضَ زِدْنَاهُمْ سَفِيرَا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بآياتنا. كُن ناعما ورفتا وقالوا القلب <تصفيق> جذيذ رحية الإنفاق وكامل وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰتِ السَّعَاءَيَاتِ بَيِّنَاتِ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَاءِ لا أظنك يا موسى un <laughs>